من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا واقسم لنا فيها من كل خير قسمته لعبادك الصالحين اللهم آمين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 A o en a a a a a a Ashaadu anna muhammada arrasoolu allah Ashaadu anna muhammada arrasoolu allah Daas. Net vir ala Hei ala al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 فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبع حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا ويتولى كتاب الحسنات عنا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 ولا سعاده الا منك انت الذي لولا فضه ورحمته لهتك استارنا وفضحت اوزارنا واظلمت انوارنا لا اله الا انت انت البر الرحيم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 وشفاءً لكل مريض ورحمةً لكل ميت اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت وآمن روعنا إذا السماء فطرت ويم كتابنا إذا الصحف نشرت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 لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 آمين افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتينا ما لو و ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا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 وَقال التخذر رحْمَُ وَلَدم لقد جئتُم شيءئ إّ تكادُ السمواتُ ييتفَّررنَ منِنْ هوتَ شَق الأرض. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَابِدًا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فرد الله اكبر الله أكبر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 الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما العدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا الله اكبر الله اكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر الله اكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر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 الله أكبر الله أكبر يا <مع> الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وَيَا بُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَائِنٌ عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأرض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 لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فنمّا أنجاهم إذًا هم يبعون في الأرض بغير الحق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 حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرض زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لم تغن كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ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 فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضَّلَالُ فأنا تصرفون كَذَلِكَ حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ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 نَسَاءَ نَفْسِهِمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ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 أَل إِ وَعْدَ اللهَّهِ حَقُّ وَلََّ أَتَرَهُم لا يَعْلَُون هو يُححيي وَيميتُ وَإِنيهِ تُرجَعون يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَنكِيرُ بِيَايَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 ثَُّ بَعثنَ مِن بَادِهِ رُسُولًا إلَى قَوْمِهِم فَجَأُم بِالبَييناتِ فَمَا كانَُوا لِ يُؤمِنُ بِمَا كَذَّبُ بِه مِ قَبل كَذَلِكَ نَقُبَع وَلَ قُلُوا بِالمُتَدين ثمَُّ بَثنَ مِم بَادهِم سوهُونَ إلَ فِي الرَعونَ وَمَلَهِ بِآياتناَا فَسْتَكبرَرُوا وَكانوا قَوْمَم مُجرمين فَرَّ جَ أَهُ الحَققُ مِن عذِناَا قَاوا إ هذا لَ صِحرُ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 قالوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُتُوا نِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ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 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فثنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين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 وَقَالَمُ سَ رَبّنَا إكَ آتَتَ فِيعَوْونَ وَمَ ل أَهُزينََةَ وَأَموالًا فِي الحَياتةِ الدُّنْياَا رَبَّّنَا لُغِلنُ عَنْ سَبِيلِك رَبَّنَ قُمِ الصَّلَ أَمْوَالِهِم وَشْدُدَ عَ قُلُوا بِهِم فَلَا يُؤمِنوا حتىََّ يَرَوُعَذَابَ الألِيم. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعانا نسبي الذين لا يعلمون وجاء وزناب بني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مِنَ من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ لَفِي رَمَادٍ مِّنَ النَّاسِ عَاكِثًا آيَاتِنَا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 فَلَ ل كانتََت قَريَةٌ آمَنَتْ فَنَفَه إمَُهَا إِلاا قَوْمَ يُونُ سَلََّا آممَنُكَ شَفْنَا عَنْهُمْ عَذاَابَ الخِزفِ الحياةِ الُّنْييا وَمَتَّعنَاهُ إ حين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 وَأَنْ أأَقِم وَجَهَاكَِ الدّين حَنفَو وَلَا تَكََُّ مِنَ المُشكين وَلَا تَدُع مِدُون اللَّهِ مَا ل ين فَعكَ وَلَا يَذُك فَإِن فَتَ فَإِكَ إِذ مِنَ الظَّالمين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 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل بِفَضْلِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرغَ فِي سِتَّةِ أَيا مِ وَكَانَ أَشُهُ على المَا إنِ يَبلْلُ وَكُمْ أَكُمْ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 أُلئِكَ يُعْرَبونَ على رَبِّهِم وَيَقُون الْ الأشادُهَا أُلَا إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبّهِمْ أَل لَعْنَةُ اللهَِّ على الظَّالِمين الذيينَ يَصُّونَ عَن سَبين اللَّهِ وَيَبونَه وَجَوَهُم بِالآخَِةِهُ كَافِرون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 وَلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَلَ قَدَ رُسَ النَّانُ حن إلَ قَوْمِهِ إ لَكُمْ نَذيرُم مُبين أَلَّا تَعبُدُ إَّ اللهَّ إِنّي أَخَافُوا عَلَْكُم عَذَابَ يَوْمِم أَلِيم فَقَالَ الْ المَلَاءُ الذيذينَ كَفَروا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَم مِثْلَنَاء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ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 وَإِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وهي تجريب في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 مِنْ دُِي فَكِدونُ جَعَثُم مَ ل تُظِرون إِي تََكَّْنتُ عَ اللهَّهِ رَبّ وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَبَّةٍ إللاهُ وَآخِذُم بِن صِييَتِهَا إِ رَبّ على صِراطٍِ مُستَقِيم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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَلِيظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ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 فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَأْوِيلٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَنَّكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 فَأصْربِ أَهْلِكَ بقِقعِم مِنَ الَّْنِ وَلَا يَلتَفِد مِكُم أَحَدٌ إلاا ممرعَتَك إِهُ مُصبُهَا مَا أَصَابَهُ إِ مَووعيدَهُ م الصّح عَلَسَ الصّحُ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 قالوا يَا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَعْفٍ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَهِطٌ أَعِظُ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 ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَوَافِدُونَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ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 وَتََّتْكَنِمَةُ رَبِّكَ لَأَملَ أنَّ جَهًا النَّمَ مِنَ الْ الجَِّةِ وََّاسِ أَجمَعين وَكُلَّ النَّقُ الصَّعَلَْكَ مِنْ أَمبَائروسُ لِمَانُ ثَبّتُ بِهِ فُآدَك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا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 ألف تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إَِّ رَبَّكَعَليِيمٌ حَكم لَد كَان فِي يوسُفَ وَإخْوَتِهِ آيَةُ للِسَّائِلين إذْقالَاُ لَ يوسُبُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِنا وَنَحْنُ صبَث وَنَحْنُ أُصبحْبَةٌ إِ أَبَان لَ فِي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا مِنْ بَعْدِهِ قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب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 ارْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْعَى وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْزَنُ مِن أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ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 وَقَا ال الذيذِ شْشتَرَهُ مِمْ مِ صْرَ لِمْ رَأتِهِ أَكْرِمِ مَتْوهُ عَسَأََّ فَعنَا أَوْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكََّّ لِيوسُفَ فِي الأرضْضِ وَلِنُعَِّمَهُ مِنْ تَأْوِيل الأحَاديد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 ولقد همت به وهم بها لغلاء رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا جَنَّ أَوْعَادَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قِبَل إِن كَانَ قَمِيصُهُ صُدَّ مِن قِبَل فَصَدَقَت وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 فَلََّا سَمْ يَسْ بِمَكْرِهَِّ أَْرسَلَتْ سِلَْهَِّ وَأَعْتَدَتْ لََّ مُتَّكَاء وَأَعْتَدَتْ لَهُ مُتَّكَ أَو وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ نَّسِكينَ وَقَالَتِ خْرج عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ أَيْدِيَهُنْ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَيْ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَبْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ ولا الا ان يفعل ما امره ليسجنا ولا اكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ان اصب اليهم واكم من الجاهلين 111. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 112. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين 113. ودخل معه السجن فتيان قال اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن اضباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَ السِّجْنِ أَمَّا مَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْيِيَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمْ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَامِ وقال الملك إني أرى سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلهن سبع